بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض داعي الملائكة رسلا ولي أجنحة ولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع نزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير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 فلا تغرنكم لحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السعيد الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة, لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله, فَإِنَّ الله يذل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات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 إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبوء والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم لكم أزواجا وما تحمل من أنسى ولا تضع إلا بعلمه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 ومن كل تأكلون لحما طريا وتستقربون حلية حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواقر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولد الليل في النهار ويولد النار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري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 إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتذكى لنفسه وإلى الله المصير وما يسنوي الأعنا والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحور وما يسنوي الأحياء ولا الأموات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 جاءتهم رسل بالبينات وبالسبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله انزل من السماء ماء فأخرجنا به, به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي بسود ومن الناس والدواب والأمعان مختلف الألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز وفور إن الذين يتمون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأقاموا الصَّلَاةَ وأنفقوا مِمَّا وأنفقوا مما رزقناهم شرا وعلى نية يرجون يرجون تدار سلا تبور ليوفيهم عجورهم ويزيدهم من فضله إنه وفور شكور والذي أوحينا هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين استقينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير ثَنَّا عدن يَدْخُلُونَ يحلون فِيهَا مِنَ السَّاوَرِ مِن ذَهَبٍ مِنَ السَّاوَرِ مِن ذَهَبٍ وَاللُّؤْلُؤِ وَلِبَاسُهُمْ فِيهِ حَرِيرٌ فَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا إِنَّ رَبَّنَا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها ذوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من كفور وهم يصرخون فيها ربنا اخرجنا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اولم نعلمكم ما يتذكر فيه من تذكر داتكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير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 قل أرأيكم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أَمْ لَهُمْ لهم أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة من بل يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض غُولًا وَلَئِن بَلَغْتَ لَأَنَمْتَ كَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا وَصُورًا وَأَقْسَمُ بِاللَّهِ لَئِنْ أَيْمَانَهُمْ لَإِنَّهُمْ لَذَاهُنَّذِئِ لَإِنْ ذَاهُنَّذِئُ لَيَكُونُنَّ أَنْتَا مِنْ إِحْدَى الأمم فلما فلما جاه النذير ما زادهم إلا نصورا استكبارا في الأرض ومكرى السيء ولا يحيق المكرى السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تبدل سنة الله تبديلا ولن تبدل سنة الله تحويلا فولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان الَّذِينَ الذين من قبلهم وكانوا, وكانوا أَشَدَّ منهم قُوَّةً وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الْأَرْضِ إِنَّهُ كان عليما قديرا ولو يؤاخر الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها ما ترك على ظهرها من دابه ولكن يؤخرهم الى عدل مسمى الى عدل مسمى فاذا جاء اجرهم فان الله فَإِنَّ الله كان بعباده بصيرا